شيء يسمى البخت ويرقى على هيئة الكيس ويرق 5 20 قرش ويشتريه الطفل واليوم احنا عارفين كلنا البخت لما نوجد لياب او صفار او ربع جنيه إلى مقد لا يجد شيء هذا من الميسر ومن تعويد الاطفال على الميسر هذا لا يجوز لا يجوز لصاحبه السواد مركت من هو يتاجر في هذا الذي يعرف بهذا الاسم